السؤالين إيش؟ الحجاج المتميرين. يتفقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله غيكم. اله الله الصواب. فقكم الحق. مفعلا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمؤمنين جميعا. يقول السائل وضح لنا ثبوت خلقيه الأفعال للعباد. نعم. هذا سائل يقول وضح لنا ثبوت خلقيه الأفعال للعباد. أي أن أفعال العباد. مخلوقة لله سبحانه وتعالى هذا أمر ثابت هذا أمر ثابت نقلا وفطرة أما نقلا فإن القرآن فيه آيات كثيرة في آيات كثيرة تقرر هذا الأمر الا وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى شأنها شأن جميع المخلوقات مثل قول الله عز وجل وقد مرت معنا الآية والله خلقكم وما تعملون وقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة وأفعال العباد هي جزء من هذه المخلوقات التي خلقها وأوجدها رب العالمين سبحانه وتعالى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 فالعبد مخلوق لله سبحانه وتعالى وأفعال العباد أيضا مخلوقة لله جل وعلا والله عز وجل خالق كل شيء خالق الأفعال وخالق الأشخاص وخالق الأوصاف وخالق أيضا الأفعال التي قامت بالعباد الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى ولهذا تجد في القرآن ان الله سبحانه اثبت للعبد مشيئه اثبت للعبد مشيئه لكن ليست مشيئه مطلقه وانما هي مشيئه تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين فمشيئه العبد تحت مشيئه الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن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 لا يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله الذي لا يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله يقال له هي مخلوقة لمن؟ مخلوقة لمن؟ قالوا أهل هذه العقيدة قالوا هي مخلوقة للإنسان نفسه بمعنى أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه ولهذا سمى أهل العلم أهل هذه العقيدة مجوس هذه الأمة لأنهم ماذا قالوا بخالقين الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يشركون هذا هذا فيه إدعاء بوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى والله يقول الله خلقكم وما تعملون وهم يقولون الله خلقنا وأما أعمالنا فنحن الخالقون لها تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا عظيما فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى والله جعل في الإنسان مشيئة يختار بها طريق الخير من طريق الشر هداه تبارك وتعالى النجدين ولهذا يحاسب الله عباده يوم القيامة على هذه الأشياء التي يفعلونها بمشيئتهم بعد أن, با... أن بين لهم الهدى واقيمت عليهم الحجة. نعم يقول حفظكم الله نحن شباب قدمنا من الجزائر أعلمنا بأن مقصدنا مكة وأحرمنا بالطائرة وعند وصولنا إلى جدة تغيرت الوجه إلى المدينة ونزعنا لباس الاحرام فماذا يجب علينا؟ نزعكم للباس الإحرام عمل غير صحيح لأن طالما أنك دخلت في النسك ولبيت ليس لك أن تنزع وتخرج من إحرامك ولهذا أنت الآن باق على إحرامك ونزعك له يعتبر عمل خاطئ غير صحيح والواجب عليك أن تعود أنت ورفقائك إلى الإحرام وأنتم باقون على على الإحرام وتتمون عمرتكم إذا وصلتم إلى مكه الواجب عليكم العودة إلى الإحرام لأنكم لا تزالون محرمين ونزع الإحرام هذا يعد عملا خاطئا غير صحيح حتى وإن قالوا لكم نذهب إلى المدينة تبقون على الإحرام وليس لكم أن تنزعوا الإحرام بعد أن دخلتم في النسك نعم